الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معنا اليوم السؤال السابع من أسئلة الأجنباء المفيدة للشيخ العلم صالح الفوزان جاء في السؤال قال صاحبه ما رأيكم في الجماعات كحكم عام فأجاب الشيخ قال كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ظال إلى آخرين ما ذكر أقول بارك الله فيكم نحن علمنا مما سبق أن جماعة الحق واحدة وأن الطريق المستقيم طريق واحد وقد بين هذا ربنا في كتابه الكريم تبارك وتعالى وبينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وشرحه ووضح بشكل لا يبقى معه أي لبس فخط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيماً ثم خط على جنبين خطوطاً وقال هذا صراط الله هذا؟ صراط الله إذا هو طريق واحد وقال هذه الطرق قال على كل طريق على كل على كل طريق منها شيطان يدعو إليه قال وقرأوا إن شئتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل فأفرد الله الطريق قال صراطي طريقي طريق واحد وجمع سبل الضلال قرق الضلال فقال ولا تتبع السبل وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الذي قال فيه ستفترق هذه القمة إلى ثلاثة وسبعين فرقا كلها في النار إلا واحدة قال من هي أرسل قال الجماعة أو مان عليه واصحا إذا تبين بهذه النصوص أيها من النصوص أن طريق الحق واحد والجماعة الناجية عند الله سبحانه وتعالى والطائفة المنصورة هي واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق واحدة هذا أمر ظاهر لا خفاء فيه فمن أخذ بأصول هذه الفرقة هذه الطائفة فهو من أهلها كما ذكر الإمام أحمد بن محمد فيما تقدم من الكلام ومن خالف أصلاً واحدا من هذه الأصول فهو مبتدع ضال مخالف لهذه الطائفة ومفرق لجماعة المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتمع على هذا الطريق لم يأمرنا أن نجتمع فقط لا أحد الفرق بين فهم كثير من عامة الناس وفهم الإزبيين وما بين ما أراده الله سبحانه وتعالى من الاجتماع أراد الله منا أن نجتمع لكن على الحق ليس أي اجتماع قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا عن إيش؟ عن حبل الله تمسكوا بحبل الله الذي هو كتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم شريعته التي كان عليها السلف الصالح رضي الله تمسكوا بها ولا تتفرقوا عنها اجتمعوا عليها هذا هو الاجتماع المطلوب أما الاجتماع على الحق والباطل لا هذا اجتماع مرفوض وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كانوا متفرقين كانوا مجتمعين ففرقهم على الحق فرق بين الحق والباطل عمر سمي الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل فالتفريق بين الحق والباطل مطلوب وواجب شرعي. القرآن سميه لأنه فرق بين الحق والباطل التفريق بين الحق والباطل مطلوب والتمييز بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل مطلوب وواجب شرعي ليحيى من حي عن بين ويحيى من هلك عن بين بخلاف طريقة المميعة وغيرهم من من يحاولون جمع الناس سواء كان على الطريق المستقيم أو على طرق الضلال نعوه منه إذن الواجب بارك الله فيكم أن يكون الشخص على منهج السلف الصالح رضي الله عنه وأن يكون مع هذه الطائفة المنصورة والفرق الناجية على أصولهم وعلى طريقهم فمن خالفهم في أصل واحد فليس هو منهم وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة فهي فرق من الفرق الطالة لا يجوز للمسلم أن ينتمي إليها ومن انتمى إليها فهو من أهلها ويأخذ حكمها إن كان هذا الأصل كفريا يكفر وإن كان الأصل بدعيا يبدع ويكون مبتدعا هكذا الحكم على الجماعات وعلى الأخرى ننظر إلى أوصولهم فإن وافقت أصول أهل السنة والجماعة كانوا من أهلها وإن خالفت أصول أهل السنة والجماعة لم يكونوا من أهلها حتى ولو في أصل واحد هذه ليست قضية عدد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كما يقول بعض بعض رؤوس الفرق المعاصرين لا يخرج من الشخص من السلفية حتى يخالف ألف أصلين ثلاثة أربعة ما أدري العدد إلى أين ينتهي معهم لكن هكذا والإمام أحمد يرد على هذا أصل واحد خالف أهل السنة والجماعة فهو مبتدع فكما ذكرنا إن كان أصلهم هذا دلت أدلة الشرع على أنه كفر فيكفر الجماعة ويحكم عليها بأنها جماعة كافرة أما إذا كان هذا الأصل بدعة فيحكم على الجماعة بأنها مبتذعة ومن انتهى إليها فهو مبتدع، كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة الخطبية وجماعة السرورية وما شابه. نراد التفصيل بمعرفة أصول هذه الجماعات، ومن الذي خالفت فيه أهل السنة والجماعة فيرجع إلى كتب السنة التي صنفت في هذا الجانب. من أهمها كتاب المورد العذب زلال. الشيخ النجمي بين وصول هذه الجماعات التي فارقت بها أو فارقت بها أهل السنة والجمال. هذا ما عندي في التعليق على هذا على هذه المسألة والله أحب